يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ وَأُتْبِعَ فِي هَذِهِ نَعْتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذِكْرُ رَبِّكَ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ قُرْآنَ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَّنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ فَمَا أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وَمَا يَجْعَلُهُمْ غَيْرَ تَذْكِيرٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذانك يوم نجمع لهم الناس وذلك يوم مشهود ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم نجمع لهم الناس وذلك يوم مشهود ومن اخره لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفسهم إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفي وشهيق فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شَقَاقُ فِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ اتخالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت السماوات والارض انما شاء ربك عطاءا ان غير مجد